الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فصدق الذين تابوا والتبعوا والتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صالح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 اليوم يَمُوتُ كل كُلُّ بما بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الله سريع إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَضِينٌ مَّا لِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يطاع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 إنه قبيس شديد عقاب ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسن ظار مبين إلى فرعون وهمان وقارون فقالوا ساحرون كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال قتلو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 يوم ميعاد وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأنك كاذبا فعليه كذبهم وأنك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَنْ يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحقاً فرعون سوء العذاب أنار يعرضون عليها غدو وعشي ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة ألف رعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء أول الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دع ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبجلات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنا نصر نصرنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبثار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 والذي خلقكم من تراب ثم من طفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلغ أجل مسموم ولا عندكم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 مَن لَّمْ نَقُصُّ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ تُضِيءُ بِالْحَقِّ وخسر الْمُبْطِلُونَ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 فَلَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَا قَالُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَلْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأوُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَّ أَلِكَ الْكَافِرُونَ